وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات ب أ م ر ه إ ن في ذلك ل آ ي ا ت لقوم يعقلون وماذا ر أ لكم في ا ل أ ر ض مختلفا الوانه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 م ن ك ر ة وهم مستكبرون لا جرم أ ن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. وإذا المستكبرين لهم لا قيل يحب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 قد مكر الذين من قبلهم فاتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم واتاهم العذاب من حيث لا يشعرون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 وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا اباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء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 ولله يسجد ما في السماوات وما في ا ل أ ر ض من دابه و ا ل م ل ا ئ ك ة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون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 ايمسكه على هون ام يدسه في التراب الا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون ب ا ل آ خ ر ه مثل السوء ولله المثل الاعلى وهو العزيز الحكيم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 فما الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت أ ي م ا ن ه م فهم فيه سواء أ ف ب ن ع م ه الله يجحدون والله جعل لكم من أ ن ف س ك م ازواجا وجعل لكم من أ ز و ا ج ك م بنين وحفده ورزقكم من الطيبات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 وهو ك ل على مولاه أ ي ن م ا يوجهه لا ي أ ت ي بخير هل يستوي, يأمر بالعدل هل يستوي هو ومن يامر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات و ا ل أ ر ض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 وجعل لكم السمع و ا ل أ ب ص ا ر و ا ل أ ف ئ د ة لعلكم تشكرون أ ل م يروا الى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إ ل ا الله إ ن في ذلك ل آ ي ا ت لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا تستخفونها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 والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال اكنانا وجعل لكم سرابي لتقيكم الحر وسرابي لتقيكم باسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون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 أهم قالوا, ربنا قالوا ربنا هؤلاء شركاءنا الذين كنا ندعو من دونك فالقوا إ ل ي ه م القول انكم لكاذبون والقوا إ ل ى الله يومئذ السلام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 من كفر بالله من بعد إ ي م ا ن ه إ ل ا من أ ك ر ه وقلبه مطمئن ب ا ل إ ي م ا ن ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بانهم استحبوا الحياه الدنيا على ا ل آ خ ر ه وان الله لا يهدي القوم الكافرين اولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وابصارهم واولئك هم الغافلون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 ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوا ف أ خ ذ ه م العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا ن ع م ة الله إ ن كنتم إ ي ا ه تعبدون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 ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهاله ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ن ربك من بعدها لغفور رحيم إ ن إ ب ر ا ه ي م كان أ م ة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا ل أ ن ع م ه اجتباه وهداه إ ل ى صراط مستقيم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 وان ربك ليحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون ادع و الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن